سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بَنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا, مصدقا فلما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد اشتركوا <تصفيق> وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ ذلكم خير لكم إن كنتم تظلمون تغفر لكم ذنوبكم ويدخلون ibatan fi أم قريظ المؤمنين يا بنوم ريب كما قا the